أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاف الرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومئي يجعل الولد نشيبا السماء منفطر به